إن قول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء إن قول إلا اعتراك بعد لا تشركون قال الذين يشركون الله واسحق ان لي مما تشركون من فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت كنت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه جَلِئَا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجينا هودا بِرَحْمَتِنَا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا, برحمة منا وَنَجَّيْنَاهُمْ عذاب غليل برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا جحدوا آيات ربهم وعطوا رسله واتبعوا واتبعوا أمرق لجبار عليب واتبعوا أمرق لجبار عليب وأتبعوا في هذه الدين دنيا لعنه ويوم القيامه واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفر ردهم أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلاه غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توفو إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قالوا يا خالش قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آبانا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدَعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيب وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ